يفتح لك أبواب الفرج من حيث تحتسب ومن حيث لا تحتسب ولذلك في البلاء وفي الشدة والعناء سرور بمناجات الله لا يعدله سرور ما أسعدها من لحظات وما أسعدها من ساعات طيبات مباركات إذا خلوت بربك وبثت إليه احزانك واشتكيت إليه أحزانك وبثت إليه ما تجده من الكر ومن الهم والغم فسألته وناجيته ودعوته ووثقته تبهي سبحانه وتعالى أسعد الناس من جعل شكواه إلى الله ولم يشتك الله إلى خلقه فأصيك ثم أصيك بالثقة بالله والتوكل على الله وحسن الظن بالله وأن تكثر من الاستغفار وأن تعلم أن ما أصابك إنما هو بسبب الذنوب فتكره الشيطان ونفس الأمار بالسوء وتستغفر الله وتتفقد حالك هل ظلمت أحدا من المسلمين هل أكلت مال أحد هل انتهكت عرضا أحد هل سببت أخاك المسلم هل شتمت فتتحلل من المظالم والمآثم من فعل ذلك صار البلاء خيرا له وصار البعد قربا له هذا هو الذي أصيك به أن تصدق مع الله وأن تلتفت إلى ما يصلح حالك مع الله عز وجل وأن تحرص كل الحرص على أن يكون عندك يقين أن الفرج آتي إن مع العسل يسرى إن مع العسل يسرى Mà anzal الله عسرا على mؤمن إلا جعل معه يسري إن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا إن مع العسر